بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بالهدى يقول الصابون رحمه الله ومن قول اهل السنه والجماعه في اكساب العباد اكساب العباد إنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون فيه ولا يعدون من اهل الهدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه الأكساب هنا المراد بها الأعمال التي يعملها العبد الأعمال التي يعملها العبد فهم يقولون إنها مخلوقة لله جل وعلا ومن ينكر هذا فليس من أهل السنة والجماعة هذه علامة القدرية تقدم ان ذكرنا مقدرية قسمان أولاة القدريه ينكرون المراتب الأربعة ينكرون علم الله بالأشياء قبل وقوعها وكتابته لها وينكرون الخلق وينكرون المشيئة وأما عامة القدرية فيثبتون العلم والكتابة وينكرون إيش الخلق أنها مقلوقة لله وأنها بمشيئته فأرد عليهم المصنف وبيّن طريقتها للسنة وجماعة قال رحمه الله ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لدينه ويضل من يشاء عنه لا حجه لمن اضله الله عليه ولا عذر له لديه قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغه فلو شاء لهداكم اجمعين وقال تعالى ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني الايه وقال ولقد ذرانا لجهنم كثيرا من الجن والانس سبحانه خلق الخلق بلا حاجة إليهم فجعلهم فريقين فريقا للنعيم فضلا وفريقا للجحيم عدلا وجعل منهم غويا ورشيدا وشقيا وسعيدا وقريبا من رحمته وبعيدا لا يسألوا عما يفعل وهم يسألون على له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين قال الله عز وجل قال عز وجل كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلاله إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون وقال أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب قال ابن عباس يعني في تفسير الآية هو ما سبق لهم من السعادة والشقاوة ثم أورد الحديث هذه المسألة هي من توابع الإيمان بالقدر من توابع الإيمان بالقدر وهو ان يؤمن العبد ان الهدايه والضلال بيد الله سبحانه وتعالى وأن من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له هذا من توابع الايمان بالقدر ودلته سمعتموها ويخالف في هذا القدريه القدريه يجعلون الهدايه والضلال بيد العبد وليست بمشيئة الرب ولا بقدره الرب وينازعون الرب في قدرته وفي مشيئته وخلقه تعال الله عن قولهم علوا كبيرا قال المصنف رحمه الله أخبرنا أبو محمد المخردي قال أخبرنا أبو العباس السراج قال حدثنا يوسف ابن موسى قال عن بانا جرير عن الأعمش عن زيد بن وابن عن عبد الله بن سعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك يعني أول أربعين يوم نطفة أنا ما ذكرها ما ادري موجود عندكم أربعين يوما نطفة يجمع في بطن أمه أربعين يوما في نطفة ما. سقطت ثم يكون علاقة مثل ذلك الحديث المعروف نطفة أربعين يوما نطفة ثم يكون علاقة مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك ثم يبعث الله إليه الملك بأربع كلمات رزقه وعمله واجله وشقي أو سعيد هو الذي بيده إن أحدكم لا يعملوا بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها وان احدكم لا يعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل اهل الجنه فيدخلها هذا الحديث مخرج في صحيح مسلم و أي بخاري أيضا وهذا الدليل على الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله جل وعلا قد كتب سعادة العبد وشقاوته قبل أن يخلق وكتب سعادته وشقاوته كتابة أخرى في بطن أمه قبل أن يولد وهذا تسمى الكتابة العمرية وهذه ينكرها القدرية كما تقدم ينكرونها ظلات القدرية ينكرون العلم والفتابة وهذا فيه الرد عليهم وفي هذا الحديث اثباتنا الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى قال واخبرنا محمد المخلدي قال عن ابو أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري وهو بن راهوي قال أنبأنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروع عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل أهل النار فمات فدخل النار وإن الرجل لا يعمل بعمل أهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة هذا الحديث رواه الإمام أحمد المسند قال نعم ويشهد اهل السنه ويعتقدون ان الخير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد لها ولا محيص ولا محيد عنها ولا يصيب المرء ولا يصيب المرء الا ما كتبه له ربه ولو جهد الخلق ان ينفعوا المرء بما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله لم يقدروا على ما ورد به الخبر عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا حديث معروف حديث احفظ الله يحفظك يا غلامين يعلموك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وألم أن الأمة لو اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رجعت الاقلام وجفت الصحف هذا كله يثبته ويؤمن به اهل السنه والجماعه وينكره القدريه ومن القدريه الرافضه الذين اختلط مذهبهم بمذهب القدريه في الازمان المتاخر بعد القرن الرابع الهجري بعد المائه الرابعه ذلك الإباضيه الذين دخل عليهم هذا المذهب مذهب القدريه كذلك المدارس العقلانيه الاعتزاليه قال المؤلف رحمه الله قال الله عز وجل وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو ويردك بخير فلا راد لفضله الايا ومن مذهب اهل السنه وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائه أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص على الانفراد فيقال يا خالق القردة والخنازير والحنافس والجعلان وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه وفي ذلك ورد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح تبارك وتعالى والشر ليس اليك هذا الحديث حديث طويل حديث علي بن أبي طالب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر قال وجهت وجهه للذي فطر السموات حنيفا وما المسركين إن الصلاة منسك وما ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول مسلمين وبذلك أمرت وأنا أول نعم وبذلك أمرت أنا اللهم عن تربي و عبدك ذلّت نفسي واعترفت بذنبي نقض لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهديني أحسنها إلا أنت واصحف عني سيال الأخلاق لا يصحف عني سيال إلا أنت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك باركت وتعاليت استغفرك واتوبين وهذا في صحيح مسلم فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك مثل ما قال المصنف رحمه الله انه لا يضاف اليه ما يتوهم منه النقص على سبيل الانفراد فلا يقال خالق القرده خالق الأشياء يعني يستحيى من ذكرها او من هذا الله جل على خالق كل شيء ولكن يذكر ما فيه الادب معه سبحانه وتعالى قال المصنف رحمه الله ومعناه والله اعلم والشر ليس مما يضاف إليك إفرادا وقصدا حتى يقال لك في المناده يا خالق الشر ويا مقدر الشر وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعا يعني الخير والشر لذلك أضاف الخضر عليه السلام الخضر نبي من الأنبياء نبي من الأنبياء ذكر الله قصته في سورة الكافر قال لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة العيب إلى نفسه فأردت أن أعيبها فقال فيما أخبر الله عنه في قوله أما السفينة فكانت مساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها ولما ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله عز وجل فقال فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك ولذلك قال مخبرا عن إبراهيم عليه السلام أنه قال وإذا فهو يشفين فاضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى رب وإن كان الجميع منه سبحانه وتعالى وهذا من الأدب مع الله سبحانه وتعالى وقد حكى الله جل وعلا لنا في سورة الجن الأدب الذي قاله الجن وأننا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا فلما جاء الشر بني الفعل للمفعول ل, ل... لما لم يسمى فاعله يعني المجهول يعني اريد لمن في الارض ولما جاء الخير ام اراد بهم ربه راشد هذا من الادب مع الله سبحانه وتعالى <تصفيق> قال المصنف رحمه الله تعالى ومن مذهب أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل مريد لجميع أعمال العباد خيرها وشرها الإرادة هنا بمعنى المشيئة اكتب عليه تعليق الإرادة هنا المشيئة المراد بالإرادة هنا المشيئة لا بد تعلق عليه ولم يؤمن أحد إلا بمشيئته لمن شاء منكم إيش؟ أن يستقيم وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين قال ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة ولو شاء الله يرصى ما خلق ابليس فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه سبحانه وتعالى وقدره وإرادته ومشيئته أراد كل ذلك وشاءه وقضاه أراد كل ذلك شوف يعني السياق يدلك على مراد المصنف وشاءه وقضاء الاراده ولا إيش؟ بمعنى المشيئه ولذلك العلماء يقولون الاراده القسم هذا التنبيه لأن إرادة القسم الى ايش تسمي في كتاب الله عز وجل الاراده بمعنى المشيئه وهي التي لا بد من وقوعها مثل المشيئه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن النوع الثاني الاراده في كتاب الله تاتي بمعنى المحبه وهذه لا يلزم وقوعها كما قال تعالى يريد الله والله يريد أن يتوب عليكم هل كل أحد تاب الله عليه المؤمنون تاب الله عليهم التائبون تاب الله عليهم أما من لم يتوب لا يتوب الله عليكم قوله جل وعلا والله يريد أن يتوب عليكم ليرادهنا بمعنى المحبة الإرادة هنا يعني يحب ذلك ويشرع ذلك شرع لكم التوبة وحثكم عليها وامركم بها فالإرادة تنقسم إلى قسمين إرادة تأتي مرة بمعنى المشيئه وتأتي أخيراً بمعنى المحبة طيب المشيئة تنقسم إلى قسمين لا ما, يمكن. ما تأتي المشيئة إلا بمعنى المشيئة الكونية العامة القدرية التي لا بد من وقوعها ما تأتي بمعنين بعض اللي علقوا على الطحاوية في الطبع الأولى هناك مشيئه شرعية ومشيئه كونية هذا غلط المشيئة ما تنقسم تنقسم الإرادة أو الأمر أو القضاء أو الآيات أو الكلمات والإرسال وليحاء هذا تأتي بمعنى مرة المعنى المشيئة وتاتي بمرة المعنى المحبة. تأتي مرة بمعنى شيء نافذ لا بد من وقوعه وتأتي مرة بمعنى الشيء المشروع الذي شرعه الله وقد يقوم به العباد فيعملون به وقد يتأخرون عنه قال مصنف رحمه الله ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر والمعصية قال الله عز وجل إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد من الكفر وإن تشكروا يرضه لكم هذه عقيدة رسولنا الجماعة أيضا الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى موصوف بأنه يرضى الإيمان والطاعات ويبغض الكفر والمعاصي والسيئات والموفقات والرضا هنا صفة من صفات الله جل وعلا على هذا المعنى الذي تقدم وليشد معنا الاراده أو المشيئة كما ظن من ظن ذلك من من وقع في علم الكلام قالوا والله ولا يرضى العباد الكفر اي لا يشاء هذا غلط من غلاطه هم من المصنف اراد يبين لك تعقيد هذه هنا قال ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث ان عواقب العباد مبهمه لا يدري احد بما يختم له ولا يحكمون لواحد بعينه انهم من اهل الجنه ولا يحكمون على احد بعينه انهم من اهل النار لان ذلك مغيب عنهم لا يعرفون على ما يموت عليه الانسان يعني مراد الا ما شهد له الرسول كما سائل سيأتي هذا الاستثناء لكن اهل القبله لا يشهد لا منهم بعينه انهم في الجنه او في النار لكن اهل السنه يرجون للمحسن ويخافون على المسيء نرجو للمحسن ونخاف على المسيء لان ذلك مغيب على الانسان ما تدرين ماذا ختم لهذا الرجل لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان ولذلك يقولون إنا مؤمنون إن شاء الله أي من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله هذا الاستثناء مسألة الاستثناء في الإيمان الاستثناء في الإيمان صواب في التفصيل إذا أراد أصل الإيمان الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هل أنت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ما يقول أنا إن شاء الله نعم أنا أؤمن بالله وملائكته آمنت بالله ورسله لا تردد هذا قسم الأول قسم الثاني أن يراد كمال الإيمان بأداء الواجبات ترك المحرمات الذين وصفهم الله بقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أرجو, منه. أرجو أن أكون منه. الله منهم أسعى الله منهم أسعى الله إن شاء الله أن يكون منهم أسعى في أن أكون منهم يستثني يذكر إن شاء الله لا يقطع يزكي نفسه لأن الله يقول فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى قد يكون عندك ذنوب قد يكون عندك تقصير، بل هذا الأصل فيك كل بني آدم خطأ فلا يزكي نفسه. لهذا كان المسعود يقول لمن قال أنا مؤمن ويقول أنا في الجنة ما تدري استثني ان شاء الله ارجو <تصفيق> ايضا المصنف اشار ان الاستثناء لغرض اخر ما هو غير موضوع التزكيه ايش أن الانسان لا يدري بماذا يختم له كما قال هنا ثم قال المصنف رحمه الله ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن الذين سبق القضاء عليهم من الله يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يريدون أخيرا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين فضلا من الله ومنه ومن مات والعياذ بالله على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منها ولا يكون لمقامه فيها منتهى يعني مخلد فيها أبد الآبدين خالدين فيها أبدا بين الله ذلك في ثلاث مواضع من الكتاب قال فأما الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحاب بأعيانهم فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا منهم للرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكره ووعده لهم فإنه صلى الله عليه وسلم لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك والله تعالى أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على ما شاء من غيبه وبيان ذلك في قوله عز وجل عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول وقد بشر صلى الله عليه وسلم عشرة من أصحابه بالجنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن جراح وكذلك قال لثابت بن قيس بن شماس إنه من أهل الجنة قال أنس بن مالك فلا قد كان يمشي بين أظهرنا ونحن نقول إنه من أهل الجنة طبعا في غير ثابت بن قيس بن شماس الحسن والحسين سيدي يا شباب اهل الجنه ميلان و غيرهم كثير ثبت فيهم نصوص ويشهدون ويعتقدون ان افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ابو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وانهم الخلفاء الراشدون الذين ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلافتهم بقوله فيما رواه السعيد بن جهمان عن سفينة رضي الله عنه يعني مرفوعا عن الخلافة بعدي ثلاثون سنة هذا حديث عند اهل السنن وصححه أهل العلم وبعد قضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العبوض على ما أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هذا الكلام اشتمل على مسألتين مسألة الفضل ومسألة الخلافه ترتيبهم في الفضل هو كترتيبهم في الخلافه أما فضلهم فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي حدث خلاف بين بعض أهل السنة في التفضيل بين عثمان وبين علي كما ذكر العلماء ذلك قوم ثلثوا بعثمان وسكتوا وقوم ربعوا بعلي وهو جمور وقوم قدموا عليا على عثمان والصواب الذي استقر عليه علم أهل السنة وجماعة هو أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي كترتيب في الخلافة هذا ما يتعلق بالفضل بالأفضلية أما المسألة الثانية وهي ترتيب في الخلافة فهذه لا نزاع بين أهل السنة وجماعة أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم بعده عمر، ثم بعده عثمان، ثم بعده علي رضي الله عنه. لا خلاف بين اهل السنة في ترتيب في الخلافة. ومن طعن في خلافة أحد منهم، فإن كان طعن في خلافة ابي بكر وعمر وعثمان، فهذا هو هم الرافضة، الذين رفضوا الشيخين أبو بكر وعمر، وسموا رافضة لأن زيد بن علي بن حسين، سئل عن أبو بكر عمر قولها هما وزير أبي وجدي صلى الله عليه وسلم فرفضوه فسموا الرافضة وليس بين أهل السنة خلاف في ترتيبهم في الخلافة وأما الفضل فكما تقدم الخلاف يسير في بين عثمان وبين علي ولم يحدث خلاف بين أهل السنة جماعة في تفضيل أحد على أبو بكر أو عمر ابدا ما في خلاف، وإنما يخالف في هذا طوائف الشيعة قال المصنف رحمه الله ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنيانا يعني أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي الدين الصلاة بالناس دين فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم في أمور دنيانا. إذن أبو بكر اختاره الصحابة واتفقوا عليه ليس هناك خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في اختيار و. مبايعه ابي بكر خليفه عليهم رضي الله عن أبي بكر وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن ذا الذي يؤخرك وعرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة دين أيام مرضه فصلين وراءك بأمره فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه اياك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته بما يبين للصحابه انه احق الناس بالخلافه بعده فلذلك اتفقوا عليه واجتمعوا فانتفعوا بمكانه والله وارتفعوا به وارتفقوا يقول هذا الصابوني فانتفعوا بمكانه يعني بخلافته والله وارتفعوا به وارتفقوا حتى قال ابو هريره رضي الله عنه والله الذي لا اله الا هو لولا أن أبا بكر استفلث لما عبد الله رضي الله عن ابي بكر ولما قيل له ما هي أبا هريرة يعني كيف تقول هذا قام بحجه صحة قوله فصدقوه فيه وأقروا به أنتم تعرفون ماذا حصل بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم جزيرة ارتدم من العرب ومنع الزكاة وقالوا نرجع لما كنا عليه وخرج مسيلمة كذار والأسود العنسي مسيلمة في اليمامة والأسود في اليمن فكان ابو بكر رضي الله عنه القائم بدين الله معه عمر وإخوانه من الصحابة رضي الله عنهم قاموا وتم قيامه تردد من تردد من الصحابة في قتال المرتدين ومانعي الزكاه فقال أبو بكر كلمة مشهورة والله لو منعوني عناقا يعني الصغير التيس وفي رواية عقالة كانوا أدونا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع قيل وفيه نزل قول الله تعالى ستدعون إلى قوم ولباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون هؤلاء القوم ولباس شديد الذين صدقوا مسيلمة والذين دعا والذي دعا الناس الى قتالهم هو أبو بكر رضي الله عنه هذا فيه الثناء على أبو بكر في القرآن ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف ابي بكر رضي الله عنه بإياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه وعده ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمر إليه كان الإمام أحمد يقول من طعن في خلافة عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار فقد أزرى يعني عاب المهاجرين والأنصار لأن المهاجرين والأنصار هم الذين اختاروه فإن عمر جعل شورى في ستة عثمان وعلي هو معهم أربعة اتفقت كلمة المهاجر وانصار على اختيار عثمان ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة له عرفه ورآه كل منهم رضي الله عنهم أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه. الخليفه بعد عثمان هو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم الدين وقعر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في أيامهم للحق الأعلام ونور بضيائهم ونورهم وبهاهم نعم. ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم وبهائهم نعم بهاء الرجل يعني ما عليه من النور ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام وحقق بخلافتهم وعده السابق وعده السابق في قوله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم بعد خوفهم الآية وفي قوله أشداء على الكفار فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقهم وعرف فضلهم فاز في الفائزين ومن ابغضهم وسبهم ونسبهم الى ما تنسب ما تنسبهم الروافض والخوارج لعنهم الله فقد هلك في الهالكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا اصحابي فمن سبهم فعليه لعنه الله الجمله الاولى صحيحه في الصحيحين والذي نفسي بيدي لو انفق احدكم من الاخرين دابا ما بلغ مد احدهم ولا نصيحه الجمله الثانيه رويت بسند فيه بعض الكلام قال وقال يعني الرسول صلى الله عليه وسلم من احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغض ابغضهم ومن ذاهم فقد اذاني ومن سبهم فعليه لعنه الله هذا ايضا في بعض الكلام والذي في البخاري آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق البغض الأنصار خير الناس قرني ثم الذين يلونهم أحدث كثيرا في هذا قال المؤلف رحمه الله ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين ويرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا ما يتركون الصلاة الجمعة ولا يتركون صلاة العيدين إذا كان الإمام فاجر يصلوا خلفه إقامة بالشعائر الإسلامية وإظهارا لها تمسكا بالدين ولزومة لجماعة المسلمين قال ويرون الجهاد الكفرة معهم وإن كانوا جوارة فجره فالجهاد لا يكون إلا مع الإمام كما قال في صحيح البخاري عليه الصلاة والسلام الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه الجهاد يكون مع أئمة المسلمين لا يكون فوضى لا يكون الجهاد فوضى يذهب كل واحد بمقتضى رأيه أو بمقتضى من يشير عليه من جلسائه سائه جهود المسلمين وإمامهم ويتسببون في أمور تجر الشرور على المسلمين لا قال ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح هذه عقيلة السنه والجماعة وانتشر عند بعض الناس ممن ضعف رايه وتأثر بمناهج أخرى غير مناهج السنه والجماعة اشتهر عندهم أن الدعاء لولاة الأمور بالصلاة أنه مداهنة أو أنه نفاق ولم يعلموا أن هذا هو طريقة أهل السنه والجماعة طريقة أهل السنة والجماعة فمن خرج عنها أو نفر منها فقد خالف هذه الطريقة المرضية ووقع في البدعة قال ولا يرون الخروج عليهم بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف لا يرون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم ولا الخروج على الأئمة إذا جاروا أما اذا وقع من الامام او الوالي كفر فإنهم لا يعتمدون في مثل هذا الا على القواطع لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فالكفر الخفي لا يدخل في هذا والكفر الذي فيه خلاف بين العلماء لا يدخل في هذا والكفر الذي ثبت بدليل غير ظاهر لا يدخل في هذا ثم بعد هذه المقامات إذا ثبت ذلك عند هؤلاء العلماء الراسخين فإن الخروج على مثل هذا يكون بعد القدرة هذا شرط عند أهل السنة والجماعة وهذه القدرة يحددها أهل الحل والعقد من العلماء. و هذا الخبرة أما اهل الطيش والعجلة فلا يعول عليهم. والله جل وعلا قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا بحث يحتاج التوسع ولكن الوقت يضيق عنه. لكن عليكم بهذا المنهج منهج السنه والجماعه هذا المؤلف يوضحه بين ايديكم الان قال ويرون قتال الفئة الباغيه حتى ترجع الى طاعه الامام العدل. الفئه الباغيه التي خرجت عن الجماعه لهوى او لعصبيه او لحميه او لقتال على الدنيا فإنهم يقاتلون مع الإمام وولي ولي العمر. كما ذكر الله جل وعلا في سورة الحجورات قال ويرون الكفة عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطهير الالسنه عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصا بهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز الخوف فيما شجر بينهم الواجب الإمساك نظهير الألسنة والقلوب ايضا قال ويرون الترحم على جميعهم والمواناة لكافتهم رضي الله عنه وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه رضي الله عنهن والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار لانهن امهات المؤمنين ويعتقدون ويشهدون ان احدا لا تجب له الجنه وان كان عمله حسنا وطريقه مرتضى الا ان يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله اذ عمل الخير الذي عمله لن يتيسر له الا بتيسير الله عز اسمه فلو لم ييسره الله ولو لم يهده لم يهتد له أبدا قال الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء في آيات سواها يعني في آيات كثيرة ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم ايش من يدخل أحد منكم الجنة في عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا عناء إلا أن الله لله برحمة منه قال ويعتقدون ويشهدون أن الله عز وجل أجل لكل مخلوق أجل وأن نفسا لن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وإذا انقضى أجل المرء فليس إلا الموت وليس منه فوت قال الله عز وجل ولكل امه اجل فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون وقال وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ويشهدون ان من مات او قتل فقد انقضى اجله قال الله عز وجل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل الى مضاجعهم وقال أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة هذا في الرد على المعتزلة الذين يقولون ان الميت إذا قلت إذا أن المقتول مات قبل أجله هذا باطل وإنما المقتول مات في أجله كل شيء بقضاء الله وقدره حتى القتل قال ويعتقدون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين ويقصدون استزلالهم ويترصدون لهم قال الله عز وجل وان الشياطين يحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن طعتموهم إنكم لمشركون وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء ويعصم من كيدهم ومكر من يشاء قال الله عز وجل واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا وقال إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولون الأية يعني بهذا الإيمان بأن الله جل وعلا خلق هؤلاء الشياطين وأنهم يغبون بني آدم والله جل وعلا قدر ذلك ابتلاءاً وشرع لعباده المؤمنين ما به يعتصمون به من شرهم ويستغيذون به من مكرهم وذلك بطاعة الله ورسوله والتباع أوامره وانتهاء عن نواهيه والتحصن بذكره والاستعادة به جل وعلا من مكرهم قال المؤلف رحمه الله ويشهدون أن في الدنيا سحرا وسحرا إلا أنهم لا يضرون احدا إلا بإذن الله عز وجل وما هم بضارين به من احد إلا بإذن الله ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر واذا وصف يعني الساحر هذا تفصيل الشافعيه رحمه الله والامام الصابوني سار على طريقه الامام الشافعي في مساله التفصيل في الساحر قال واذا وصف ما يكفر به استجيب فان تاب الا ضربت عنق واذا وصف ما ليس بكفر او تكلم بما لا يفهم نهي عنه فان عاد عزر يعني أن السحر عند الشافعي يقول فيه تفصيل إذا وصف الساحر ما يكون به الكفر كسحر أهل بابل أو الاستغاثة بالشياطين فهذا كفر مخرج من الله وإذا وصف الساحر أدوية أو تبخيرات قال أنا أردت بهذا علاج بالأدخنة هذه والأدوية فإنه يسجر فإذا عاد عزر والأئمة يقولون مثل هذا لكن السحر المراد به عند الأئمة هو ما فيه التعلق بالشياطين والاستغاثة بهم ومناداتهم أو في ادعاء علم الغير فإذا ثبت لدى القاضي الشرعي أحد هذين فإنه يحكم بقتله لان هذا من السحر كذلك لو ثبت أنه ساحر بكونه يقرأ في كتب السحر ويعتمدها ويعتقد ما فيها كذلك قال مصنف رحمه الله وإن قال السحر ليس بحرام وأنا اعتقد إباحته وجب قتله لأنه استباحة ما أجمع المسلمون على تحريمه. شو شو هذا بس بعطيكم فائدة الاستحلال والاستباحة تكون بيش عند السلف صريح هاه ليس بمجرد الفعل لأن الفعل قال في تفصيل سأل إذا قال إنه حلال ليس بحرام أعتقد إباحته هذا يسمى إيش يسمى استحلال هذا الاستحلال لا يكون استحلال بمجرد الفعل أو بالمجاهرة بالمعصيه لا وإلا كان كل أهل الكبائر المجاهري بالمعاصي مستحلي لا ليش هذا باستحلال مراد بالاستحلال عند العلماء الذي هو كفر خروج من ملة هو يقول هذا الشيء حلال وقد حرمه الله كان يقول مثلا الخمر حلال الزنا حلال السحر حلال كما رايتم هنا قال المصنف رحمه الله ويحرم أصحاب الحديث المسكرة من الاشربه المتخذة من العنب أو الزبيب أو التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر يحرمون قليله وكثيره وينجسونه ويوجبون به الحد هذا قول عامة أهل العلم أن الخمر نجس أما القول بأنها ليست بنجس هذا قول ضعيف قال ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات نعم ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أوائل الأوقات ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام لا شك ان هذه مسألة مساله خلافية لكن نصلب أراد بيان الأحاديث من أهل الحديث يعملون بها الأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اختلف في قراءة خلف الامام في الصلاة الجهرية من أهل العلم من يرى أن قراءة الإيمان قراءة لمن خلفه نعم. ومنهم من يرى وجوب قراءة الفاتحة حتى في الجهرية قال ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتما واجبا ويعدون إتمام الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين السجدتين مطمئنين فيه من اركان الصلاة التي لا تصح إلا بها هذه المسائل من مسائل فقه ليس كذلك وذكر المصنف العقيدة لأن هذا من طريقتهم ومنهجهم العمل بما قاله النبي صلى الله عليه وسلم موجه إليه ما نتخذه خلف ظهورنا ظهريا او نرده أو نحرفه أو نقلد الرجال ونتركه نتبع أصحاب الحديث وأئمة الحديث ونتبع في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويتواصل بقيام الليل للصلاة بعد المنام وبالصلة الأرحام وافشاء السلام ويطعم الطعام كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنه بسلام قال والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بامور المسلمين والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح الاهتمام بامور المسلمين معنى تفقد المحتاج إعانة الفقير مساعدة الذي يحتاج الى ايعانه السعي في علاج المريض ونحو ذلك أما أن يعني تفسر هذه بان يذهب المسلم الى بلاد بعيدة ويضيع البلاد القريبه خطا كله كلام حق علينا ولكن الاقرب فالاقرب يبدا بالاقرب فالاقرب ولا يعني الاهتمام بامور المسلمين ان يضيع امور العقيده من الاهتمام بمورسي نصح لهم دلالتهم على ما فيه نجاتهم وسعادتهم قال والتعفف في المأكل والمشرب والمنكح والملبس والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات أجمع يعني جميع الخيرات إلى فعل الخيرات أجمع يعني جميعها واتقاء سوء عاقبه الطمع ويتواصون بالحق والصبر ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه ويتقون الجدال في الله والخصومات فيه ويجانبون اهل البدع والضلالات ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات ويقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه الذين هم كالنجوم بايهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله فيهم فهذا لم يثبت الحديث هذا لا يصح ولا يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اصحابك النجوم بايهم اقتديتم وانتديتم هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اصحابك النجوم بايهم اقتديتم وانتديتم هذا لم يثبت وليس الصحيح وإنما وردت احاديث اخرى تدل على فضلهم وفضل اتباع الخلفاء الراشدين كما في حديث العرباض بن سالية مشهور عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني وأشباه هذه الاحاديث التي تدل على فضلهم في الجملة رضي الله عنه قال ويقتدون بالسلف الصالحين من ائمه الدين وعلماء المسلمين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 يعادي السنه ويخالفها فمن مقتضى محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم ان تحب اتباع السنه ومن لم يتبع السنه فلا تحبه وهذا ليس معناه البغض المطلق انه يبغض كبغض الكفار لا اذا كان هذا المبتدع لم يخرج من الاسلام فانه يبغض بمقدار ما عنده من البدعه ويكون له من المحبة والموالاة بمقدار ما عنده من الإسلام لأن المحبة والبغض والموالاة والمعاداة تتباع عظم في المؤمن العاصي أو المؤمن المبتدع فيحب بمقدار ما معه من إيمان ويبغض بمقدار ما معه من ببعه وعصي، ولكن البداء شد ولهذا يكون اهل البداء البغض لهم أكبر من اهل المعاصي ولا يحبونهم ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم ويرون صون اذانهم عن سماع اباطيلهم التي اذا مرت بالاذان اباطيل اهل البدع اللهم اكفنا بما تشاء وانت السميع العليم شبهات شبهات وأباطيل إذا اذا القى المؤمن سمعه لها تاثر تاثر وتضرر ويرون صون اذانهم عن سماع أباطيلهم التي اذا مرت بالاذان وقرت في القلوب ضرت وجرت اليها من الوساوس والخطرات الفاسده ما جرت وفيه انزل الله عز وجل قوله وإذا رايت الذين يخوضون في اياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره الله أكبر هذه قاعدة يا أخواني في الحذر من أهل البدع والأهواء وعدم الاستماع لهم والحذر من مكرهم وهذا الدليل من القرآن دليل من السنة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سموا الله فاحذروهم من سنعب الدجال قال لي أعن نفسي بيده إن الرجل لا مؤمن فما يلبث يتبعه مما يبعث معه من الشبهات أو لما يبعث معه من الشبهات المؤمن إذا سمع بأن هذا هؤلاء أهل بدع وهواء من قدرية أو من الرافضة أو من المعتزلة أو من الأشاعرة أو من جميع أنواعهم لا يجلس اليهم ويقول أستمع لهم أستمع نعم يحذر ويبتعد قال المصنف رحمه الله وعلامات البدع على أهلها ظاهرة بادية وأظهر آياتهم علاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم واحتقارهم واحتقارهم لها وتسميتهم إياها حشوية وجهل وظاهرة ومشبها هذا في زمن الشيخ صبوي. وبعد كل زمن يطلقون على اهل السنة الألقاب ينفر الناس منهم قالوا عن دعوة الشيخ محمد عدو عبد وهابية يجب الناس عنهم قالوا في من يرى السمع والطاعة ويرى بزوم الجماعة جامية تنثيرا وربما يأتون بألقاب جديدة الومن ما يلتفت لهذا ما يلتفت لهذه الألقاب والنبذ بها عليه اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم صحح قلبه وعقيدته على هذا واتباع السلف الصالح ولا يبأ ولا يعبأ بمعادات أهل البدع لأن هذا هذا منهم هم خالفوا السنة أصلاً. هم ابتعدوا عن سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فماذا يتوقع منهم إلا معادات حملت السنة قال اعتقادا منهم في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية, الخالية عن الخير العاطلة وحججهم وحججهم نعم وهواجس قلوبهم وحججهم بل شبههم الداحظة الباطلة أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى ابصارهم أبصارهم يهن الله فما لهم من مكرم ان الله يفعل ما يشاء أضرب مثال يأتي بعضهم يسب أم المؤمنين أمنا عائشة رضي الله عنه ويتمع بما برأها الله منه ويسمي من يثني عليها وترضى عنها يسميه بالأسماء المنثرة هذا نقول فيه مثل ما قال المصنف وآخر يأتي لمن لزم الجماعة ولزم الجمعة وراء السمع والطاعة في غير معصية فيسليه بالاسماء المنثرة هذا نقول فيه مثل ما قال المصنف وآخر يأتي إلى من ينفي اسماء الله وصفاته و ويفرح بذلك ويسمي على السلة لأنهم حشوية أو أنهم كذا وكذا لا نعبأ بهم وقديما قال بعض المعتزله وهو عمرو بن عبيد لابن عمر قال في ابن عمر الصحابي الجليل هؤلاء اصحاب الخرق يعني الحيض والنفاس خرق الحيض والنفاس لانهم يبينوا للناس ويبينوا للنساء احكام الطهاره فيعبدونهم بما هو من المدح والثناء لان الله جل وعلا اكمل لنا الدين وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا الا بينه لامته لكن المعتزله واهل البدع بمنع عن اخبار الرسول صلى الله عليه وسلم قال المؤلف سمعت الحاكم ابا عبد الله الحافظ يقول سمعت ابا علي الحسين بن علي الحافظ يقول سمعت جعفر بن احمد بن سنان الواسط يقول سمعت احمد بن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث فاذا ابتدع الرجل نزعت حلاوه حديث من قلبه القاعده يصار رجل يبغض حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويبغض اهله وحملته من الصحابه والتابعين والائمه يبغضهم ويسبهم فهذا علامه انه مبتدع وسمعت الحاكم يقول سمعت ابا الحسين محمد بن احمد الحنظلي ببغداد يقول سمعت محمد بن اسماعيل الترمذي هذا صاحب نعم لا لا انا ظننت محمد بن سلام يقول كنت انا وأحمد بن حسن الترمذي عند امام الدين ابي عبد الله احمد بن حنبل فقال له احمد بن حسن يا ابي عبد الله ذكروا لابن ابي قتيله بمكه اصحاب الحديث فقال اصحاب الحديث قوم سوم فقال احمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول زنديق زنديق زنديق حتى دخل البيت هذا كلام الامام احمد في هذا الرجل هذا كلام الإمام أحمد رحمه الله في من يسب أهل الحديث معناه أن هذا هو نقض للشريعة الإسلامية كيف هذا الآن أسألكم كيف الآن نصلي أخواني العشاء كم ركعة ها أربع ركعات كيف ماذا نقول في صلاة الاشياء ماذا نقول في ركوعنا في سجودنا ها؟ الفجر الظهر العصر المغرب كيف نصلي النوافل كيف نزكي كيف نصوم هذه الاشياء اين جاء تفصيلها في السنه من نقلها الصحابه اهل الحديث رووها حفظوها اذا قلنا هؤلاء قوم سوء هل نقبل حديثهم أفضل الشريعة؟ إذا قال البخاري ومسلم والترمذي وابو داود إذا قال قال هؤلاء قوم سوء معناه إيش؟ هذا افضل الدين وهدم الدين آه. هذا معنى كلام أحمد لما قال زنديق زنديق زنديق ولا فطوب هذا يرد الدين هذا أصحاب الحديث هم الصحابة رووا الحديث أبو هريره وابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمر العاص حاول أصحاب الحديث ثم رووا الحديث ثم التابعون لهم بإحسان رووا الحديث رواه ثم من بعدهم كل ذلك أصحاب سوء لا شك ان هذه كلمة كبر وزندقه وخروج عن الإسلام فالذي يقول ان أصحاب الحديث ونقلت الحديث قوم سوء أراد ابطال الشريعة الإسلامية قال وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول سمعت أبا نصر أحمد بن الفقيه بخارى يقول سمعت أبا نصر ابن السلام الفقيه يقول ليس شيء أثقل ليس شيء أثقل على أهل الحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده وسمعت الحاكم يقول سمعت الشيخ أبا بكر أحمد بن إسحاق من أعيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبا بكر حدثنا فلان فقال يعني يريد يذكر حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم السنة فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا فقال له الشيخ فقال الشيخ له قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا معنى هذا واحد يقول اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا إلى متى نسمع الحديث هذا يقول المسلم اجيبوني هل يقول مسلم لا نريد حديث الرسول صلى الله عليه وسلم السلف في وقتهم عندما يريدون يذكرون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ما يذكرونه هكذا مهملا يذكرونه بايش بالسند يذكرونه بالسند بعدما دونت المصنفات وحفظت احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم صار يجوز للمسلم وللمحدث أن يذكر الحديث اختصارا وهذا الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم ويرجع إلى مظالمه ويثبته فلو رد الرجل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم مثل ما قال الشافعي تذكرون كلام الشافعي ولا نسيتم؟ قال تعمل بهذا الحديث يا محمد بن ادريس تعمل بهذا الحديث قال سبحان الله ترى, ترى علي لباس النصارى ترى علي زي اليهود ترى لي في بيعه تراني في كنيسة هو أنا ذا في مسجد المسلمين ولابس لباس المسلمين واستقبل قباتهم ترى أني لا أقبل حديثة وين عقلك؟ قال قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا ثم التفت الينا وقال ما قلت لأحد قد لا تدخل داري إلا هذا سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد يقول سمعت أبا قاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول قرئ على عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع سمعت أبي يقول عنا به الإمام في بلدي أباه أبا حاتم محمد الندريس الحنظري أبو حاتم الرازي رحمه الله يقول علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر أهل الأثر يعني أهل الحديث وعلامة الزنادقه تسميتهم أهل الأثر حشوية يريدون بذلك إبطال الآثار هذا اللي شرحت لك قبل قليل تذكر شرحت كلمة أحمد لما قال زنديق ولما قال قوم هذا قوم سوء يقول هنا يريدون إبطال الآثار يعني الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلامة القدريه تسميتهم أهل السنة مجب مجبر أو مجبرة وعلامة الجهميه تسميتهم أهل السنة مشبهة وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة قلت وكل ذلك عصبية هذه التسميات ليس لها حقيقة إنهم باب التعصب لأقوالهم وارائهم الفاسدة قلت وكل ذلك عصبية ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث أهل السنة والجماعه أصحاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم أهل الحديث يعني حديث من؟ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم معنا واحد قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله يعني المعاصي ايش برد الكفر والبدع كذلك فتجد أن أصحاب البدع مشابهين لماذا؟ في بعض الأمور للمشركين ليس مشابهين مشابهة كاملة لا لكن في هذه الظلالات سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه بعضهم ساحرا وبعضهم كاهنا وبعضهم شاعرا وبعضهم مجنونة وبعضهم مفتونة وبعضهم مفتريا مختلقا كذابا وكان النبي صلى الله عليه وسلم من تلك المعائد بعيدا بريئا ولم يكن إلا رسولا مصطفا نبيا بسم الله عنه قال الله عز وجل انظر كيف ضرب لك الأمثال فظلوا فلا يستطيعون السبيل كذلك المبتدع خذ لهم الله اقتسموا القول في حملة أخباره أخبار من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم اقتسموا القول في حملة اخباره ونقلت آثاره وروات أحاديثه المقتدين بسنته فسماهم بعضهم حشويه وبعضهم مشبهة وبعضهم نابفة وبعضهم ناصبه وبعضهم جبريه وأصحاب الحديث عصامة يعني معصومين عصامة من هذه المعائد برية يعني برئين نقية زكية تقيه وليس إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية قد وفقهم الله جل وجلاله لاتباع كتابه ورحيه وخطابه والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في اخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل وزجرهم فيها عن المنكر منها وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته وشرح صدورهم لمحبته ومحبة آئمة شريعته وعلماء أمته اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين اللهم اسلك بنا سبيلهم ومن احب قوما فهو منهم يوم القيامه بحكم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم المرء مع من احب الله اكبر من احب اصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأهل الحديث السلف الصالح فهو معهم ومنهم ومن لم يحبهم فليس معهم منهم قال المصنف رحمه الله وإحدى علامات اهل السنه حبهم لائمه السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها وبغضهم وبغضهم البدع الذين يدعون إلى النار ويدلون أصحابهم على دار البوار وقد زين الله سبحانه قلوب أهل السنة ونورها بحب علماء السنه بحب علماء السنة فضلا منه جل جلاله ومنه اخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ اسكنه الله وايانا الجنه قال حدثنا محمد بن ابراهيم بن الفضل المزكي قال حدثنا احمد بن سلمة قال قرأ علينا ابو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الايمان له كتاب الايمان مطبوع فكان في اخره فاذا رايت الرجل نعم عفوا انا ذهب بالي الى كتاب الايمان لابن عبيد هذا كتاب قتيبة يقول المحشي على الكتاب هذا الكتاب لم أعثر عليه ولم أجد نسبته لقتيبة في ترجمته يقول فكان في آخره فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وعب الأحوص وشريكا ووكيان ويحب بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي فعلم أنه صاحب السنة لأنه ما أحبهم إلا إيش لما حملوه من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونقلوه من الدين قال أحمد بن سلم رحمه الله من هو أحمد بن سلم الراوي عن ها. قتيبة بن السعيد قال أحمد بن سلم رحمه الله فألحقت بخطي تحته ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه راه فلما انتهى إلى هذا الموضع نظر إلينا نظر إلينا أهل نيسابور وقال هؤلاء القوم يتعصبون ليحيي بن يحيى فقلنا له يا برجاء ما يحيى بن يحيى قال رجل صالح إمام المسلمين وإسحاق بن إبراهيم إمام وأحمد بن حنبل أكبر ممن سميتهم كلهم وأنا ألحقت بهؤلاء يعني هذا منهم صبون وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكروا قتيبة رحمه الله أن من أحبهم فهو صاحب سنة من ائمه أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهذهم يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون أو أنفسهم يعدون وفي اتباعهم, وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن أبليس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظم العظيم مننا على أهل الإسلام والسنة الموفق الملقم الموفق الملقن الملهم المسدد الذي عمل في دين الله والسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من النصر لهما والذب عنهما ما لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعده ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي رحمه الله كسعيد بن جبير والزهري والشعبي والتيمي ومن بعدهم كليدي بن السعد والأوزاعي والثوري بن العيني الهلالي محمد بن السلامة محمد بن زيد ويونى السبن عب ابن عبيد وايوب وابن عول ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد النهرون وعبد الرزاق وعبد الرزاق وجرير بن عبد الحميد ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى الذهلي محمد بن اسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري وابي داود السجستاني وابي زرعه الرازي وابي حاتم وابنه ومحمد بن مسلم بن واره ومحمد بن اسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الداراني ومحمد بن اسحاق بن خزيمه الذي كان يدعى إمام الائمه ولعمري كان إمام الائمه في عصره ووقته وأبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي وجدية وجدي وجدي من قبل أبوي أبي سعيد إحلي بن الزاهد الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني وولديه سيفي السنة أبي عبد الله الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني وغيرهم من ائمه السنة الذي كان الذين كانوا متمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها طبعا بعدهم أئمة الموفق بن قدام المقدسي وجماعة آخرين في عصره في القرن السادس وكذلك في القرن السابع والثامن من أظهرهم وأبرزهم شيخ الإسلام الدينية والحافظ المزي والإمام الذهبي وبالكثير كثير الدمشقي وبن قيم الجوزية وبن رجب وغيرهم من أئمة السنة ثم بعدهم بن عبد الهادي رحمه الله وجماعة آخرين كثيرون وكذلك شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في القرن في النصف الثاني من القرن الثاني عشر ومن كان على طريقته من علماء السنة كآل الألوسي في العراق وعلماء اليمن كالشوكاني الصنعاني وكذلك علماء من آل السنة وجماعة في مصر. وغيرها من بلدان الإسلام الذين وافقوا السنة ونصروها ثم ائمه الدعوة رحمهم الله ومن سار على طريقتهم في هذه الديار وكذلك ائمه وعلماء وحفاظ ومحدثون اخرون نصروا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وساروا على طريقة أهل الحديث ومن أبرزهم من علماء هذا العصر سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ محمد بن عثنين باقي سطرين بس يصبر شوي سطرين اللقامه باغي شطري لن ننتهي الان وغيرهم من علماء الحديث والسنه قال مصنف في ختام هذا الكتاب وهذه الجمل التي أثبتها في هذا الجزء كانت معتقده جميعهم لم يخالف فيها بعضهم بل اجمعوا عليها كلها واتفقوا مع ذلك على القول بقهر اهل البدع واذلالهم وإخزائهم وابعادهم واقصائهم والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم والتقرب إلى الله عز وجل بمجانبتهم ومعاجرتهم قال الأستاذ الإمام رحمه الله وأنا بفضل الله عز وجل متبع لآثارهم مستضيء بأنوارهم ناصح إخواني وأصحابي ألا يزيغوا عن منارهم ولا يتبعوا غير اقوالهم ولا يشتهروا بهذه المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمين وظهرت وانتشرت ولو جرت, ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر اولئك الائمه لهجروه وبدعوه ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه ولا يغرن إخواني حفظهم الله كثرة اهل البدع ووفور عددهم فإن ذلك من امارات اقتراب الساعة إذ الرسول المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل والعلم هو السنة والجهل هو البدعه إن الإيمان لا يأرز إلى المدينة كما تأرز الحياة إلى جحرها ومن تمسك اليوم بالسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعمل بها واستقام عليها ودعا بالسنة إليها كان أجره أوفر واكثر من أجر من جرى على هذه الجملة في اوائل الإسلام والملة إذ رسول المصطفى صلى الله عليه وسلم قال له أجر خمسين فقيل خمسين منهم قال بل منكم وإنما قال رسول الله قال صلى الله عليه وسلم ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته وجدت في كتاب الشيخ الإمام جدي ابي عبد الله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني رحمه الله انبانا ابو العباس الحسن ابن سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال حدثنا عبد الجبار بن مظاهر قال حدثني معمر بن راشد قال سمعت ابن شهاب الزهري يقول تعليم سنه أفضل من عباده 100 سنه اخبرنا ابو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني انبانا ابو العباس محمد بن عبد الرحمن الدغولي سمعت محمد بن حاتم المغثري يقول سمعت عمر بن محمد يقول كان أبو معاويه الضرير يحدث هارون الرشيد فحدثه بحديث أبو هريره رضي الله عنه احتج آدم وموسى فقال عيسى بن جعفر كيف هذا؟ وبين آدم وموسى ما بينهما؟ قال فوثب به هارون وقال رحم الله هارون الرشيد وقال يحدثك عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتعارضه بكيف؟ قال فما زال يقول حتى سكن عنه هكذا ينبغي للمرء أن يعظم اخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق وينكر اشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتمسكون في دنياهم مدة محياهم بالكتاب والسنة وجنبنا الأهواء المضلة والاراء المضمحلة والاسواء المذلة فضلاً منه ومنه آخره الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين